دنيا ودروب قلوبنا فيها تذوق الود ضاع وما ب ي ى غير الود ا دنيا قلوبنا تيها الود ودروب تدور ضاع ومابقى غير الوداع ا ولكل ض 「うまれか」「うちゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう 「うんならわかるぞ」<音楽>「きょうは」「きょうは」「きょうは」「きょうは」 غرر بنا الوقت المرير يلي نضعنا في الاخير خدنا من ايام الفرح يا ما طعن يا ما جرح وضع ا ل ا م ن وضع ا ل ح ن ا ضع وضع الضمير الصدق ضع غير م ل ا ن ح ن ا ل ر ح ي م واصبح أ م ل ن ا مستحيل الناس غ ي ر ا ل ز م ا ن ومالنا ل ح ظ ة امان 「うんならわかるならわかるならるかわからなら